رجعوا من سرات فيه تمطو على وجهه شفايا ندب فيه الذليل ذهب عرض الى سفيان التوري فقال له فقال له سفيان لقد جئت بمرض فقال لك وعصير القواضر ضع هذا كله في إناء التقوى وصف عليه ما الخشية وهوفد عليه نار الفز بأيعم المعصية وصف فيه في مصاف المراقبة وتناوله بكفة الصمت وتعطه من كهس الاستخدار وتمضمت بالوع. وابتعد عن الحرص والطمع تجفى من قارك في الله. كنت ولد محضرة في مكة. وقبل ان اتكلم قاد يا شيخ محمد استحلكك بالله ما تتكلم ولا كلمة. الا ما اتسمع من الاول. فالفضل. تعال الفضل. قال ايه الوالد. تجيس. تلسين شوائي. وشو عاجب. تاجب. فتح الله عليه ووسع الله لكنه كان مصاباً بالشلب لكله يقول لي هدت إلى ننظم ولن يقدر الله لي الشفاة إلى فرنسا ولن يقدر الله لي الشفاة إلى أمريكا ولن يقدر الله لي الشفاة يقول وأنا أشكس في يوم من الأيام أمام التلفات رأيت أن ينطلون الصلاة للبيت الله الحرام جبكين ثم قلت لأولادي يا أولاد أنا أعوز أروح للملك به الملك ملك من يا عبد لملك مين أريد أن أذهب إلى ملك الملوك أريد أن أذهب إلى الغضاء العرضي والتأدى تتحرك قلت سأجروا لي طيارة خاصة بمالي المهم حملوك ودافني إلى بيت اللهي قرار كل وما يزني أدخلوني على الكرسي قلت المشتور والتهم أردوني من الجعبة هنزلوك إلى صحن قال لول اللهم يا ابن ما دعيت ربنا إلا بكلمات أعدت ساعة كاملة أدعو الله به بعد هجب سلها بعد هجب والله، ما نطالع من بيتك إلا على رجليbe أوه على المقالب هجب وعدت أصر والله ما نطالع من بيتك إلا على رجليbe أوه على المقالب وآصر rework ساعة كاملة يقول سأتي الماذا الصدرAJة فكانت كده على الكرسي ونمت وإن فرأيت في هذه الكفاءة هاتفا ينادي علي ويقول لي او منشي او منشي قول إنت أول منشي استيقظ او منشي أو منش. منشي مشي وبعد خلوات تبكرت عنني مشهول وصرفت وقلت يا ملك والله ما خيبت من لجأه لك بني أستجيل ومن يجلق سواك فأي ضعيفا يحتمل بعماك إني ضعيف أستعين على قوي لنبي ومعصيتي ببعض قواك أهنبت يا ربي وغادتني ثنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرفني وعبك شدين ما حيدتي في هذه أو لو أن قلبي شك لم يكن من المكريم حقك ما هوى وعصاك رباه ها أنا ذا كلست من الهوى واستقبل القلب الغليه ذاك رباه خل يرضى الناس او خل يسقطوا انا لم اعد اسعى لغير رضاك طريقك لي في